السؤال رقم تسعة للسير إلى الأمام ألف أترك الأولوية إلى اليمين با أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين جيم أمر دون أن أترك الأولوية أعيد للسير إلى الأمام ألف أترك الأولوية إلى اليمين، بأترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين، جيم أمر دون أن أترك الأولوية،